أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من دمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تضعمون أهليكم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 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْتُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلمة رجس من عمل الشيطان فجتنبوا رجس من عمل الشيطان فجتنبوا لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبرضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم من وَاَطِعِ اللهَ وَاَطِعِ الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَءُ الْمُبِينُ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات بناء فيما ضعفوا إذا متى وآمنوا وعملوا الصالحات ثم تقر ثم تقر وآمنوا ثم تقر وأحسنوا الله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبخلنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ولماحكم ليعلم الله فَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرب ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذا عدل منكم هدايا من ضل أو كفرت طعام مساكين أو كفرت طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق مبال أمره عف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام أُحِلَّ لَكُم صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلشَّيَارَةِ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حربا واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 Zalikle, lü tâlemû, anna Allah yâlem ma ve ma Allah, ve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 قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ الْطَّيِبُ وَلَمْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُ اللَّهَ يَا أُلِّي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تشك وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألا قوم قبل من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين بجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فأكثرهم لا يعقلون فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان زوا عدل منكم ذَلَّاعَلِمٌ مِنْكُمْ أَوْ أَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُم إِنْ أَتُمْ ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا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 وقائف من فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان يقومان مقامهما من الذين استحق عَنْهُمُ الْأَمْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا حَقٌّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا لَشَهَادَتُنَا حَقٌّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 وَإِذْ أَنْلَمْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا شحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرشولي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 ان يكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا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 فَمَن يَكْفُر بَعْد مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيِسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَخْذُونِ وَأُمِّي إِلَى هَيْلٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم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 وَأَنذِرُهُم مَّنْ عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُدُونَ فَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ فَمَا تَ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 ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر بيد وقالوا لولا انزل عليه ملكا فلو أنزلنا ملكا لأضي الأمر ثم لا ينظرون ولو <تصفيق> جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 الذين خشروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أغلب ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فمنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقههم وفي اذانهم وقرا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَشَاطِيرُ الْأَمَلِ فَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ هَلَكُوا إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فَلَمْ تَرَ إِذْ بُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نوعا وإنهم لكاذبون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 Sözü alfa. Sözlükteki anlamı, "Sözü alfa" ifadesi, "Sözü alfa" تا إذا جاءتهم الساعة بعثة قالوا يا حشرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون فهم يحملون أمزارهم على ظهورهم ألا شاء ما يزرون وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إلَّا لَعْبٌ وَلَهُ وَلَتَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قد نعلم إنه لا يحجنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الله مين بأيات الله يجحدون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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفْقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ شُلَّمًا فِي السَّمَايِ فَتَأْتِي أُمَّ بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجائلين إنما يستجيب الذين يسمعون بل يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن لا أكثرهم لا يعلمون، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجنحه إلا أمثل أمثالكم. ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يظلله فَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِراطٍ إِشْتَطِيمٍ قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتَاكُمْ عذابُ اللَّهِ أَو أتَتْكُمُ السَّاعةُ أَو غير اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صادِقينَ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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلشون فأضع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصركم وختم على قلوبكم ف على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثمهم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يحلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 أفلا تتفكرون؟ وأنذر به الذين يصافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.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 فتضردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا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 كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم شؤم بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ ويعلم مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيَقُضَاءِ أَجَلُ مَّسْمَا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 تَأَإِذَا جَاءَ أَحَدٌ كُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُشُلُ نَافِهِمْ لَا يُفَرِّقُونَ ثُمَّ رُدُّوا إلَى اللَّهِ مَلَأَهُمُ الْحَقُّ أَلَى لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَشْرَعُ قل مين نجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضر عن خفية لئن ألجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادر عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا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 لكل نبئ اشتقر وسوف تعلم وإذا رأيت الذين يخوبون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوبوا في حديث غيره ve ima yinsi enk al şeytan تقول فذر الذين تخذو دين أم لعب ولحم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت.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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا فَلَقَالَ إِلَّا إِنْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِلَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ elamma aflet qala ya qalbi inni دهت وجهه الى الذي وَالَّذِينَ فَعَلُوا ذَلِكَ وَلَا أخاف مَا تُشْرِكُونَ وَلَهَا أَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ وَلَهَا أَعْلَمُ مَا رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا وَلَهَا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 إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَمَهَبَ نَ لَهُمُ الْإِسْحَاقَ وَيَعْطُو وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجِّى الْمُحْسِنِينَ فَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كل من الصالحين، وإسмаيل واليسع ميون شبل وَكُلَّ فَوَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَإخْوَانِهِمْ وارتبيناهم وهديناهم إلى صراط مشتقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون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 أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدَرِهِ إذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَ تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم براء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء Lakat qatbg benekim ve zlla gküm ma kütüm tezgul. İnallah faalqul habb ve nawab. Yuxrjul hayi min al meyet ve muxrjul ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِنْهَا زَوْجُهَا وَمِنْهَا الذَّكَرُ وَأَنشَأَ لَهُم مِّنَ وَهُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَعَهُ إِنَّا أَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَكُلِ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبْبًا تَرَاكِبًا ve min alnchl min qalghaql waludaniyet ve jannat min ثمره إذا أثمر ما ينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم من دونه وجعلوا لله شركاء الجن خَلَقَهُمْ وَصَرَّقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ شُبِّحُوا لَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Ana, yekunluğu var ve, lâm Ve, xalacı kıl şeyi. Ve, o, bı kıl şeyin alin.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 قَدَ جاءكم بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وكذلك نصرف الآيات، واليقولوا درست ولنبي له لقوم يعلمون. اتبع ما أُحِيَ إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء اللهم ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب بِاللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وأقسموا بالله جهدة أيمنهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون Vanı qallib bihi fi Azameti önünde bütün başlarının eğildiği.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 Ya Hay ya kayyum, onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnut deyle. Allah'ım, beytil makdis'i necislerden temizle. Allah'ım, onların birliklerini bozguna uğrat. Ey aziz ve kudretli Allah'ım, onların başlarını döndür.